وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم ومعب العرش العظيم أن وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه الغرف الطيبات المباركات من أجل مدارسة كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نلتقي مع حصة جديدة من حصص النحو الميسر بإذن الله تعالى والتي تجمع بين أصالة المتن ومعاصرة الطريقة نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يخدمون لغة القرآن ويخدمون لغة السنة. وبداية نتقدم لأختنا الفاضلة منة الله بحوي تعازينا، ونقول لها. غفر الله لميتكم ورحمه وأسكنه فسيح جناته ونسأل الله جل وعلا أن يزقه أهل الخير من أهله وأن يزقه دار الخير من داره وأن يغفر ذنبه وأن ينقيه من الدنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وإنا لله وإنا إليه راجعون إذن تكلمنا في الحصة الماضية عن الممنوع من الصرف وسنمر اليوم بفضل الله تعالى إلى باب جديد أو إلى علامة جديدة وهما علامة الجزم نعود إلى شيخنا ابن رحمه الله لنسأله كمل الجزم من علامة كمل الجزم من علامة. يقول لنا وللجزم علامتان وللجزم علامتان. ها للجزم علامتان. الجزم هو العلامة الضابعة من علامات الإعراب. الجزم هو والعلامة الضابعة من علامات الإعراب. لكن ما هاتان العلامتان قال لنا وللجزم علامتان الجزم الجزم له علامتان فقط لكن ما هاتان العلامتان يجيب الشيخ رحمه الله السكون والحدف السكون والحدف نعم السكون والحدف نعم إذن السكون علامة للجزم وكذلك الحدف علامة للجزم موضع السكون موضع السكون أين يكون السكون علامة للجزم أين يكون السكون علامة للجزم يجيب الشيخ رحمه الله فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر في الفعل المضارع الصحيح الآخر عندما قال الفعل خرج به الاسم ها؟ يعني الاسم لا يجزم عندما قال الفعل خرج به الاسم وعندما قال المضارع ها عندما قال المضارع خرج به الامر والماضي ها الامر لا يجزم والماضي لا يجزم طيب وعندما قال الصحيح الاخر الصحيح الآخر خرج به ماذا ها خرج به ماذا عندما قال الصحيح الآخر ها حسنتم يا حسن خرج به المعتل تمام المعتل لا حكمه خرج به المعتل نعم يعني لكن لابد أن نضيف الفعل المضارع الصحيح الآخر الفعل المضارع الصحيح الآخر ها غير المبني غير المبني يعني الا يكون مبنيا لأن الفعل المضارعة إذا بني أو إذا اتصلت به نون نسوة أو نون تكيش شديد الخفيفة فإنه يبنى <تصفيق> طيب <تصفيق> نعم نقول لم يكذب محمد لم يكذب محمد اذا ما إعراب لم لم آه؟ ما إعراب لم لم حرف جزم نعم لم حرف جزم جيد يكذب يكذب أو حرف نفي وجزم وقلب نعم أحسنتم يكذب فعل مضارع ها الفعل المضارع نعم بماذا مجذوم بلم ها؟ أحسنتم. ها؟ آه يكذب فعل المضايع المجذوم بلم طيب وعلامه جزمه وعلامة جزمه السكون نعم السكون الظاهر على آخر لم يكذب محمد ها؟ وما إعراب محمد ما إعراب محمد ها؟ محمد فاعل أحسنتم فاعل نعم هو اسم لكن ما إعرابه و الله... أنا. الله ااا والله نسيت ما شاء الله. والله نسيت. أنا, أنا في البداية. الله المستعان يا أخي والله, والله <تصفيق> الله المستعان. عليكم السلام فاعل لأنه لانه اسم مفاد احسنت نعم اذا ف كل فعل مضارع صحيح يكون السكون فيه علامه على جزمه يكون فيه السكون علامه على جزمه طيب <تصفيق> لم يكتب لم يتأخر إلى غير ذلك أه؟ لم يهمل لم يرحل إذن هذه العلامة الأولى أه؟ يعني علامة الجزم السكون هذا موضع السكون ننتقل إلى موضع الحذف أنا لا زلت في البداية في علامة الإعراب في علامة الإعراب م? موضع الحذف موضع الحذف أين يكون الحذف علامة للجزم يعني لو سألنا الشيخ رحمه الله عن هذه المسألة فيجيبنا يقول وأما الحذف وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارعي المعتل الاخر وفي الافعال الخمسه التي رفعها في تبوت النون نعم التي رفعها في تبوت النون <تصفيق> اذا الفعل المضارع المعتل الاخر يعني معتل اخر الفعل المضارع معتل اخر نسميه بماذا؟ ماذا يسمى هذا المعتل الاخر له اسم خاص ها؟ يعني لو كان معتل الاول عنده اسم لو كان معتل وسط عنده اسم لو كان معتل الاخر ماذا نسميه ما اسمه ولو اننا انتقلنا بكم لا الأجوف هو معتل الوسط. يعني أجوف بمعنى فارغ وكأن حرف غير موجود. أجوف شيء الناقص. ما شاء الله وإن كانت هذه المسألة علاقة بالصرف اكثر من لها علاقة أكثر من لها علاقة بالنحو يعني فقط حتى نبين لكم الفعل المضارع المعتل الآخر مثل راما أم؟ راما يخشى دانا نعم يعني يكون في اخره حرف من حروف العلة ما يحرف العلة ما هي حروف العلة؟ م? يعني كما تعلمون بأن حتى الأفعال فيها الصحيح وفيها المعتل فيها الصحيح وفيها المريض <تصفيق> يعني هذه الناع نجمعها في كلمة وَا يُن ما شاء الله نجمعها في كلمة وين يعني هذه الحروف الثلاثة هي الأمراض الأمراض التي تدخل على الفعل فيصير الفعل معتلا يعني يصير مريضا طيب إذن الفعل المضارع المعتل الأخير المعتل الأخير جيد <تصفيق> <تصفيق> طيب الالف والواو والياء نوحيها نوحيها يعني لو قلنا لو قلنا نحييها هنا تكلمنا عن ماذا <تصفيق> يا حسن على الامور اختلطت ها <تصفيق> يعني يعني هذه هذه الكلمه يعطى يعطى <تصفيق> من حروف المد نعم في الغالب هذا المثال يعطى به في التجويد يعطى <تصفيق> به في التجويد حتى يتبين ما شاء الله في الغالب في الغالب هذا هذا المثال يؤتى به في التجويد حتى نبين حروف المد يعني هذه حروف مد في التجويد ما شاء الله <تصفيق> طيب يعني الفعل المضارع المعتل مثلا يغدو ها يغدو لا عليكم يغدو ها لو ادخلنا عليها لم يغدو لو ادخلنا عليها لم تصل ماذا ها لم يغدو نعم يخشى لم يخشى لم يرمي ها نعم تمام هكذا لم يرمي نعم نعم هناك اجازه مرت معنا في المجلس الماضي شيخنا ابو الفضل مستاذ ابو الفضل موجود نعم نحن نحن عقدنا في الأسبوع الماضي مجلس لسماع متن الأجرامية وربما نقوم ب بسماع مذبعة أخرى استدنا مفاتمة وادخل المنتدى لتحمل إجازتك في الأجرامية إن شاء الله وكذلك الشيخ أبو الفضل يعني الإخوة الذين حضروا معنا الإخوة الذين حضروا معنا مجلس سماع المطلع يومية في الحصة الماضية وضعنا الإجازة في في المنتدى من سمع معنا فليدخل يحمل الإجازة بفضل الله والذين لم يحضروا لعلنا إن شاء الله تعالى منا أخرى نقوم بمجلس لسماعها إن شاء الله. <تصفيق> بارك الله فيكم إذا لم يغدو سعيد إلى الجامعة مثلا لم يغدو ما اعراب يغدو هنا ما اعراب يغدو آه آه. أخونا ما شاء الله لم يغدو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه آه. علامة جزمه حذف الواو من آخيه حذف الواو من اخيه نعم حذف الواو ها يغدو ها وهذه الضمة أو أو لأنهم معتل لأنهم معتل وهذه الضمة ها قبلها دليل عليها يغدو كلما وجدت الضمة فالحرف الذي أمامها هو ها وهذه الضمة دليل نعم <تصفيق> طيب <تصفيق> وهذه الضمه نعم الضمه دليل والضمه قبلها دليل عليه الضمه دليل ان شاء الله احد الاخوه يطلب دعوه ان شاء الله نبعث لك دعوه باذن الله آه. <تصفيق> <كتصفيق> <تصفيق> لم يغدو <م>؟ لم يرنو يظنو نع اذا اشبعت فتحه تولد منها الالف كذلك <مع رأيك> بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نقول لم يرضى لم يرضى لم يرضى خالد عن وضعه نعم وإذا أشبعت الكسره تولدت منها الياء لم يرضى وعليكم السلام يرضى فعل المضارع مجزوم بلم بلم نعم لم حرف نفي تنفي المضارع وجزم وتجزمه وتقلب المضارع إلى الماضي يعني عندما نقول لم يدخل نفهم من صيغة الكلام بأنه لم يدخل حتى في الماضي ولهذا سميت حرف قلب <تصفيق> نعم وهكذا وهكذا يعني علامه جزمه حذف الالف من الاخر حذف الألف من الآخر نعم لم يرضى فعل مضارع مجزوم بلم لم يغدو قلنا لم يغدو يغدو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف الواو أو حد حفِّ عِلَّه، نعم، والضمة يغدو، لأن لا تبقى هناك تحذف، يغدو، الضمة قبلها دليل عليها، دليل عليها، إن شاء الله، بارك الله فيكم، إذن هكذا. ها نقول لم ترمي ها لم ترمي يعني أنا في باب الإعراب باب الإعراب باب الإعراب وفي آخر باب الإعراب ها في باب آ... في آخر باب الإعراب في علامة الجزم نعم يكون الحدف كذلك في ماذا ها في ماذا يكون الحذف علامة للجزم. قلنا في الفعل المضارع المعتل آخر. ها؟ كذلك يكون الجزء في الأفعال الخمسة. أحسن الله إليك. في الأفعال الخمسة. أحسن الله إليكم ها؟ أحسن الله إليكم. نسيتم ثلاثة. <تصفيق> يعني في الأفعال الخمسة. والتي جزمها بماذا؟ بحذف النون. ما هي الأفعال الخمسة؟ كنا تكلمنا عنها ما هي الأفعال الخمسة؟ <تصفيق> الأفعال الخمسة فالا لم تفعلوا ولن تفعلوا احسنتوا ما شاء الله تفعلون تفعلون ها ها يفعلون ها تفعلين ها يفعلاني ها تفعلاني ما شاء الله يفعلاني تفعلاني هذه الأفعال الخمسة نقول مثلا التلميذان لم, لم يذهب لم يذهب لم <تصفيق> يذهب الأفعال الستة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم وقع, وقع لك خلط بين الاسماء الخمسه والافعال الخمسه اه في الألفية يضيف فعلا اخر لا لا لا لا تقصد نعم تمام تقصد الاسماء الخمسه اه هنون هذه ها اسماء خمسه <تصفيق> <تصفيق> لا عليكم نعم <تصفيق> عليكم أخي الكريم نعم عليكم <تصفيق> كلنا نختلط ما شاء الله مرحبا بك نعم وأعزكم الله طيب إذا قلنا التلميذان لم يذهبا التلميذان لم يذهبا الى آه المدرسه ما اعراب التلميذان هنا ما اعراب التلميذان التلميذان ما اعرابها ها مبتدا جيد مبتدا آه آه مبتدع م... طيب مبتدع مرفوع أحسنتم مبتدع مرفوع بماذا بالألف لأنه لأنه أم سبق معنى هذا لأنه متنع نعم لأنه متنع لا ليس بفاعي الفاعل يسبق والفعل يعني هذا التنميداني ما سبقها شيء فاعل مبتدا مرفوع بالالف لأنه متن لم يذهب لم عرفنا أعرابها يذهب يذهب ما أعراب يذهب ها وأن نعرض التنميذ. نعم التنميداني من ينعاد عن التنميه فعل مضارع نعم فعل مضارع <تصفيق> مجزوم بي نعم بلم. بلم وعلامه جزمه ماذا علامه جزمه, جزمه حذف النون حذف النون من آخره لانه حذف النون ليس الألف حدف النون <تصفيق> لأنه من الأفعال الخمسة أحسنتم لانه من الأفعال الخمسة ها من الأفعال الخمسة لا لا يزال هناك شيء وهذه الألف ما اعرابها لم يذهب ها يعني نعم والجملة قبل هذا قبل نحضر بعد نحضر الألف نعم الألف نعم الألف هاه فاعل الألف فاعل طيب ثم بعد ذلك نقول هاه والالف ضامن متصل مبني على السكون في في محل رفع فاعل أحسنتم في محل رفع فاعل ثم بعد ذلك نقول يعني عندنا مبتدأ والمبتدأ يحتاج المبتدأ يحتاج إلى ماذا؟ وعليكم السلام الله المبتدأ يحتاج إلى ماذا؟ إلى صديقه نعم الخبر أين هو الخبر؟ أين هو الخبر؟ آه آه والجملة ما شاء الله والجملة الفعلية يعني الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر م? الجملة الفعلية هي الخبر وجملة الفعلية في محل رفع خبر <تصفيق> إذن هكذا هكذا نعيب الأفعال الخمسة لم يذهبا لم تذهبا لم يذهبوا لم تذهبوا لم تذهبي إذن نفس الإعراب الذي سبق معنا بهذا نكون عرفنا أو قد عرفنا أن أنواع الإعراب أربعة وهي الرفع والنصب والخفض والجزم وأن علامات الرفع أربعة ما هي علامة الرفع يا أخوة من يتذكر منكم علامة الرفع؟ آه علامة الرفع أربعة هي ماذا؟ الضمة، آه والضمة. والواو نعم الضمة والواو الضمة والواو والألف والنون ها الضمة والواو والألف والنون جيد ها هذه علامة الرفعي وقلنا علامة النصب كم علامة النصب كم للنصب من علامة كم للنصب من علامة ها خمسة أحسنتم خمسة ها الفتحة التي دائما نبدأ بالأصل الفتحه آه. جيد الفتحه ثم ماذا الفتحه والالف نعم الفتحه والالف ها الفتحه والالف والكسره ها والكسره احسنتم والفتحه والالف والكسره والياء نعم والياء ها والياء واخرها حذف النون أحسنتم الحد آه... آه... نعم هو ما عنده هو وحذف النون نعم وحذف النون جيد يعني هذه علامات النصب وكم للخفض من علامة <تصفيق> كم للخفض من علامة كم للخفض من علامة ثلاثة <تصفيق> ما شاء الله تلاتة. الخفض هو الجر يعني الجر له على له ثلاث علامات الكسره الكسرة ثم ماذا الكسره والياء وحذف النون احسنت الكسره آه عفوا الكسره والياء والفتحه والفتحه <تصفيق> الكسرة والياء والفتحة الكسرة والياء والفتحة ما شاء الله أخبروه عندما ينتهي الدساعدو في هذا الأمر <تصفيق> طيب واخيرا كم الجزم من علامة كم الجزم من علامة كم الجزم من علامة علامتان نعم علامتان اثنان نعم ما هما ما هما ما هما السكون و الحدف أحسنتم ما شاء الله السكون و الحدف طيب السكون و الحدف جيد بهذا نكون انتهينا باب الاعراب بفضل الله تعالى ونمر إلى فصل إلى فصل يعني كأن هذا الفصل جمعة أو هو تلخيص لما سبق يعني هذا الفصل في الأجرمية هو تلخيص لما سبق تلخيص لما سبق معنا من, من من قواعد الاعراب من باب الاعراب نعم يعني هذا الفصل يقول رحمه الله ها فصل هكذا يعني هذه فصل هي من المتن يقول فصل المعربات قسمان م? قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف وقسم يعرب بالحروف طيب فبين رحمه الله في امن الله فبين رحمه الله ها فبين وجماع الذي يروب بالحركات والذي يروب فما هو المعرب بالحركات قال رحمه الله فالذي يعرب بالحركات اربعه أنواع الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع <تصفيق> نعم. طيب هذا, هذا هذا هذا هذا رابط فيه الدروس التي سبقت في النحو. هذا الرابط فيه الدروس التي سبقت معنا في شرح الأجرامين. بفضل الله. ولمن يسأل عن الدروس القديمة. يعني درس اليوم هو الدرس الحادي عشر بإذن الله والدرس الحادي عشر رفقنا الله وإياكم <تصفح> <تصفح> نعم طيب قال المعرب بالحركات قال رحمه الله فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخر شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء. يعني قال فالذي يعرض بالحركات أربعة عنواع <تصفيق> الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنة السالم والفعل المضايع الذي لم يتصل بآخر شيء انا, أنا لا الذي عن العربية أنا لا أفهم في هذه الأمور. أنا أتكلم الآن في اللغة العربية ولكن كيف تكتب اللغة العربية في البلطول هذه لا أفهمها <تصفيق> إن شاء الله تعالى لما ينتهي الدرس تجد من يساعدك بإذن الله <تصفيق> طيب إذن هذه الأربعة عرب بالحركات يعني هناك عرب بالحركات ما هي الم... ما المقصود بالحركات؟ ما المقصود بالحركات؟ يعني الحركات يعني الضمة، آه؟ يعني الضمة والفتحة والكسرة والسكون. نعم هذه الحركات، آه؟ هذه الأربعة الأربعة تعبر بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة الضمة والفتحة والكسرة. وكلها ترفع بالضمة م? يعني الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي متصل بآخر شيء كلها ترفع بالضمة مثل جاء رجل آه, جاء رجال جاءت فتيات أنت تجتهد انظر كلها رفعت بالضمة وتنصب بالفتحة تنصب بالفتحة مثل أكرمت رجلا أكرمت رجالا لن تتكاسل لن تتكاسل نعم طيب وتخفض بالكسرة تجرب بالكسره مثل أرسلت إلى رجل أرسلت إلى رجال أرسلت إلى طالبات مثلا إذن كلها جرت بالكسره سوى طبع الفعل المضائع فالفعل لا تدخل عليه الكسرة نعم وتجزم بالسكون مثل لم يجتهد لم يجتهد إذن الأربعة ترفع بالضمة وينصب بالفتحة ثلاثة وهي الاسم المفرد وجمع التكسير والمضارع ويخفض بالكسره ثلاثة وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنة السالم ويجزم بالسكون المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ثم قال ابن أجروم رحمه الله لهذا قال رحمه الله وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء ها يعني هذه كأنها مستثنيات كأنها مستثنيات ها جمع المؤنث السالم ينصب بماذا ها جمع المؤنث السالم ينصب بماذا ها ينصب بالكسره جمع المؤنث السالم ينصب بماذا ينصب بالكسره نعم ينصب بالكسره مثل علمت الفتيات هذا مستثنى من الذي ينصب بالفتحة هذا مستثنى من الذي ينصب في كذلك الاسم الذي لا ينصرف وماذا معناه؟ هو المنع من الصرف يخفض بالفتحة يجر بالفتحة مثل عن عمرة عن عمرة هذا مستثنى من الذي يجر بالكسرة ها؟ والفعل المضارع المعتل الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخر مثل لم يقضي هذا مستثنى من الذي يجزم بالسكون نعم هذه هي المعربات بالحركات هذا القسم الأول المعرب بالحركات نعم القسم الثاني المعرب بالحروف المعرب بالحروف <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله والذي يعرب بالحروف رأينا الذي يعرب بالحركات الآن سنرى الذي يعرب بالحروف والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع أربعة أنواع نعم التتنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والافعال الخمسه وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ثم بين رحمه الله بين ماذا بين اعراب المثنى فقال فاما التثنيه ها المثنى بماذا المثنى يرفع بماذا نعم يا إخوة نعم يرفع بالألف التثنية أو المتنة يرفع بالألف قال فأما التثنيه فترفع بالألف مثل دخل طفلاني دخل طفلاني نعم ترفع بالألف وتنصب وتخفى وتخفر وتخفر بالياء يعني المتنة يرفع بالألف وينصب وجر بليان دخل طفلان رأيت طفلين التقيت بطفلين هذا المتنى وبيّن رحمه الله إعراب جمع المذكر السالم فقال واما جمع المذكر السالم يرفع بماذا بماذا يرفع جمع المذكر السالم يرفع بالواو احسنتم يرفع بالواو نعم جمع المدقق السالم يرفع بالواو مثل حضر حضر المعلمون حضر المعلمون وينصب ويخفض بماذا آه، تمام ينصب ويجر بالياء وكذلك ينصب ويجر تقول رأيت المعلمين رأيت المعلمين وكذلك تقول التقيت بالمعلمين يعني جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب وجر بالياء وبيّن لنا الشيخ رحمه الله إعراب الأسماء الخمسة فقال وأما الأسماء الخمسة ترفع بماذا الأسماء الخمسة ترفع بماذا أه؟ ترفع بماذا الأسماء الخمسة ترفع ب أه؟ الواو نعم ترفع بالواو مثل جاء أبوك جاء أبوك أحسنتم وتنصب بماذا الأف... الأسماء الخمسة تنصب بماذا يلا يا إخوة تنصب بماذا بالالف نعم تنصب بالالف احسنتم ها تقول رايت اباك رايت اباك جيد طيب ها وتجر بماذا وتخفض بماذا وتجر بالياء نعم تجربي اليا تقول ماذا ها؟ استمع لأبيك استمع لأبيك استمع لأبيك يعني هذا هو بيان اعراب الأف... الأسماء الخمسة وبين اعراب الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة فقال وأما الأفعال الخمسة فترفع بماذا؟ بماذا ترفع الأفعال الخمسة؟ نعم لا تضعه فيك نعم ترفع بتبوت النون حسنتم ترفع بتبوت النون أو بالنون مثل أنتم تتعلمون أه؟ أه؟ وكلنا نتعلم أنتم تتعلمون <تصفيق> Non Je l'ai acheté fois اي يعني قال افعل خمسه ترفع بالنون ها وتنصب وتجزم بماذا وتنصب وتجزم ب بحذفها نعم تنصب وتجزم بحذفها طيب بهذا نكون بفضل الله تعالى أنهينا باب الإعراب وكذلك الفصل الذي تعلق بالإعراب وسنمر إن شاء الله تعالى إلى باب آخر وهو باب الأفعال ونرجع الكلام عن هذا الباب إلى الحصة المقبلة سائلين الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعناه وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يخدمون لغة القرآن ولغة السنة ويرفعون من شأنها بإذن الله تعالى نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعل ما سمعناه أحسن الله إليكم وأن يجعل ما سمعناه في هذه الغرف المباركات في ميزان حسناتنا جميعا وأن يتقبل مننا ومنكم فإن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يكفي خطأنا وأن يتجاوز عن دنوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يتقبل مننا ومنكم جميعا اللهم أمين وإياكم جميعا فضارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم ونسأله جل وعلا أن يحفظكم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم من الدعاة إلى الله جل وعلا وأن يجعلن وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه تقبل الله منكم جميعا وشكر الله لكم وبارك فيكم نسأله جل في أن يجمع. كلمة المسلمين وان يوحد صفوفهم وان يؤلف بين قلوبهم. فاللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حبيل مجيد. وبارك على محمد وآل محمد اللهم أمين. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حبيل مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك. <تصفيق> السلام عليكم و الله يباركاه السلام عليكم و الله بسم الله الحمد لله طيب الله و خيرا محمد الحبيب مبارك الله فيك الله أن يتقبل منك ان شاء الله ساعر للعمال و يتقبل منك مجهولة العظيم في هذه الغرفة جزاك الله عنا خيرا جزايا <تصفيق> بارك الله فيك شيخنا إذا كان سؤال لدى أحد إن شاء الله ترسيء أحد يت يتقبل يطرح الشيخ إن شاء الله عليه تفضل لو او يكتب في العام إن شاء الله نعم